أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواكعة ليس لوقعتها كاذبة غافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابكون السابكون أولا اِنَّ الْقَرَبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِالْغِلْدَانِ Biakua biua bari koa ka simi minmain. La juus on dauna anha, la juun sifun, uafaki hati ain, kaamtalilu luu ilmaknun jazaa bima kanoon yamaloon laa yasma'oon fiha lahوا wala taasima illa kiela salama salama wa ashabu yamil ma ashabu yamil fi sidr makhdoon Vapalhimandud, wazilliimandud, wamaa immaskoob, wapaki hatim kasera, lama koobu, atiua, lama mnua, wapurojim marufua, inna, anšana, guna, fa ja'alnahu mun'akaran urban asraba li ashabi al-yamin thullatum min al-awwalin wa thullatum min al-akhirin wa ashabu Karim, inna gum kanu kooveladalikamutrofiin, orkanu ju sirluna, lal hintin lazin, orkanu ju kuluna, orkanu ju kuluna, orkanu kuluna, orkanu kuluna, أَوَأَذا أُولَئِكَ الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدكون أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نُقَدِّرُ نحن بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ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 inna la muramun bal nahnu mahrumun afara'aytum al ma'a alladhi tashrabun Aantum antum anzaltum muzni am nahnu manzilun لو نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ جَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَن شَطَمْتُمُ الشَّجَرَةَ أَم نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَا دَارَ الْقُرَى وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ Fasabih bismi rabbikal azim Fala aukasimu bimawakiin nujum Wa inna hu laqasamun ta'lamun azim Inna hu la quranun kitabin maknun La وإِلَّا الْمُطَهِّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُكُمْ وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فارجعونها إن كنتم صادقين